www.goodwayinlife.com منتدى احلى حياه يقدم لكم نور في الظلمات في يا سعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى برنامجكم ربيع القلوب الذي يأتيكم على هذه الشاشة المباركة وهذا البرنامج سيكون بإذن الله تعالى عبارة عن وقفات مع أجزاء القرآن الكريم ففي كل حلقة نقف وقفات مع أجزاء القرآن الكريم نتعرف على مقاصد هذا الجزء وعلى بعض معانيه وايضا إن كان يحوي بعض السور تعرفنا على معنى السورة وسبب نزولها ولماذا سميت بهذا الاسم وأبرز مقاصدها وأهدافها وعن أي شيء تحدثت عن القصص التي وردت فيها وهذا البرنامج الحقيقة ليس برنامجا تفسيريا وليس برنامجا لتعليم أحكام التلاوة أو تعليم الأداء القرآني إنما هو عبارة عن وقفات عامة ما بين وقفات تربوية أو وقفات إيمانية أو وقفات علمية أو وقفات تدبرية مع آيات الله عز وجل نفتتح لقاءنا بالجزء الأول من كتاب الله عز وجل سائلين الله التسديد والتوفيق هذا الجزء الأول يحوي سورة الفاتحة ويحوي أول سورة البقرة سورة الفاتحة كما لا يخفى هي من أعظم سور القرآن سميت بالفاتحة لأن الله عز وجل افتتح بها كتابه المقدس المنزل من عنده سبحانه وتعالى تسمى أيضا سورة الحمد لأن الله عز وجل حمد ذاته العلية في مطلعها تسمى أيضاً, سورة تسمى أيضا هذه السورة بأم القرآن والقرآن العظيم وتسمى أيضا بالسبع المثاني وذلك لأن الله عز وجل ذكر في هذه السورة المقصد العظيم الذي يريده سبحانه وتعالى من انزال هذا القرآن ففيها توحيد الباري جل وعلا فيها ذكر أسمائه وصفاته فيها توحيد الإخلاص أو إخلاص العبودية للواحد الأحد جل وعلا هذه السورة العظيمة الحقيقة أنها من أعظم ما يستشفى به ويرقى به فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ أحدهم أو رقى أحدهم بهذه السورة العظيمة سورة, أو سورة الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية يعني من الذي أخبرك بفضلها وعظيم منزلتها وهذا يدلك على أن فيها من الأجر العظيم وفيها من يعني أسباب الشفاء ما الله به عليم هذه السورة أيضا كان ابن القيم رحمه الله يقول ويحكي عن نفسه يقول مرضت مرضا شديدا في مكة وكنت لا أستشفي إلا بقراءة الفاتحة والشرب من ماء زمزم يقول كنت أقرأ على نفسي سورة الفاتحة سبع مرات وأشرب من ماء زمزم يقول فشعرت بأيضا العافية والشفاء بفضل الله جل وعلا جاء من فضاء سورة الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي أنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين شوف الآن العظمة أثر الفاتحة وارتباطها بالصلاة العظيمة المفروضة والنافلة يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد يعني هو قرأ الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولذا شرع في ختامها في الصلاة أن يقول العبد آمين يعني اللهم استجب وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كيف وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني أن الملائكة تؤمن في الصلاة على هذا الدعاء أي على ما أتى من الدعاء في سورة الفاتحة فإذا قال العبد آمين يعني اللهم استجب فإن الملائكة تؤمن على ذلك فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر للعبد ما تقدم من ذنبه أيها الأكارم من دخل في الصلاة وهو لم يستشعر عظمة سورة الفاتحة ولم يستشعر عظمة كتاب الله الجليل ولم يستشعر يعني قربه من الواحد الأحدي وأنه يقابل رب العالمين في هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه فإذا لم يشعر العبد بتعظيم هذه العبادة العظيمة فإنها غالبا لا يشعر بأثرها على نفسه وعلى عبادته وعلى أخلاقه وعلى دينه ولذا يقول الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي أن هذه الصلاة كبيرة وثقيلة إلا على الخاشعين الذين وفقهم الله عز وجل للسشعار هذه المعاني العظيمة من فضائل أيضا سورة الفاتحة أن الله عز وجل قد يعني أمر, أمر عباده أن يقرأوا بها في صلواتهم بل جعلها ركنا في الصلوات سواء كانت نفلا أو أم فرضا وأنت يعني حينما تلاحظ ستجد ستجد أنك تقرأ سورة الفاتحة يوميا فقط في الصلوات المفروضة سبع عشرة مرة ومع النوافل ربما تصل يعني إلى أكثر من ثلاثين مرة هذا الحقيقة يلفت نظرك إلى عظيم شرف هذه السورة العظيمة ومن هنا يأتي يعني أهمية الحقيقة أن نهتم بسورة الفاتحة بعدة أمور أولاً بتحسين قراءتنا لها ربما يستغرب البعض يعني ليش نحن ما نعرف نقرأ الفاتحة الحقيقة أنك إذا أتيت إلى بعض عامة المسلمين وجدت أنهم ربما ينصبون حرفا أو يخفضونه أو يرفعونه وهذه الفاتحة يعني خصوصا أنها ركن في الصلاة فإذا أخطأ الإنسان أو لحن فيها لحن جلية فإنه يخشى عليه أن يغير المعنى بل هو يغير المعنى فيخشى عليه يعني تقبل منه صلاته خصوصا إذا كان قادرا على التعلم خذ على ذلك مثالا في قول الله عز وجل في أول سورة الفاتحة في قول الله عز وجل إياك مالك يوم الدين أو مثلا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين لو كسر الإنسان حرف الكاف فلم ينطقها بالرفع أو بالنصب بقول الله في مثلا كما جاء في قول الله إياك نعبد بالفتح إياك نعبد لو قرأ الإنسان بالكسر فقال إياكي نعبد فإنه يعني والعياذ بالله قد يعني نحن منحن خطيرا في مثل هذا لا شك أنه ربما يكون جاهلا لكنه يعني لا شيء يمنعه عن التعلم خصوصا في ركن من أركان الصلاة فالأمر الأول أن نتعلم قراءتها وهذا ايضا ظاهر عند بعض كبار السن فلو جاء الابن أو جاءت البنت ويعني قرأت الفاتحة أمام والدتها أو أمام والدها خصوصا في سفر أو في جلسة يعني فيها شيء من الأنص يعني أو شيء يعني من الراحة مع يعني الوالدين أقصى لا يأتي يعني في مكان لا يناسب فيقول سأعلمكم الفاتحة لا يأتي في موطن يكون مناسبا فيقرأ عليهم الفاتحة أو يقول يعني اقرأ علي يا والدي أو اقرأ علي... اقرأ علي يا والدتي أو كذا أو يأتي بأحد من الصغار يقرئه الفاتحة أمام هذين الوالدين سيجد الحقيقة ربما أخطاء فادحة في قراءة هذه الصورة وفي أحكامها أحدهم يسأل جدة له يقول لها يعني يقول صليت أو كنت آتيا مبكرا ووجدتها تصلي فسمعتها وايا في الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله قلت لها يا ولدتي ماذا تقرئين في الصلاة ماذا تقولين إذا كبرتي قالت أستغفر وأدعو الله وأذكره قال ما تعرفين الفاتحة قالت يعني الفاتحة سنة نقرأها متى يعني إن استطاع الإنسان آه يا ولدي ما أحفظها فيدلك هذا الحقيقة على أحيانا التقصير الشنيع والخطير والكبير في حق والدينا تقصير مننا في عدم الاهتمام بهم في مثل هذه الأمور فتحسين الأداء هذا الأمر الأول الذي يجب أن يعتنى به في سورة الفاتحة ثانيا العناية بتعلم احكامها يعني تعلم معانيها قراءتها من بعض التفاسير سواء كانت مختصرة أو متوسطة أو مطولة للمتقدمين العمل بأحكامها العمل بمقتضاها إياك نعبد تمام العبادة وإخلاصها لله عز وجل وإياك نستعين هذا تمام الاستعانة بالله عز وجل كل هذا الحقيقة هو من تمام وصل بالتوحيد ولذا وجب الحقيقة علينا أن نهتم بسورة الفاتحة وأن يعني نعتني بها وأن نعظمها في قلوبنا يلي سورة الفاتحة سورة البقرة التي سميت بالبقرة لورود قصة عظيمة يعني تدلك على موضوع التعنت والاستكبار ويعني التمادي أو دعنا نقول يعني عدم الصدق واليقين. في سؤال أولئك اليهود لنبي الله موسى عليه السلام فإنهم كانوا يستكبرون وكانوا يصدون عن سبيل الله وكانوا يراوغون وهذا هو المقصود من هذه السورة إثبات قصة مراوغة اليهود وتعنتهم وهذه السورة أيضا تعد أطول سورة في القرآن وهي سورة عظيمة جاء في فضائلها عدة أحاديث لعلنا نستعرضها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير أيها المباركون جاء في فضائل سورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأ البقرة اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل اقرأ البقرة أي اقرأوها في بيوتكم اقرأوها على أنفسكم استمعوا إليها اعرفوا معانيها فإن أخذها بركة ويعني من معاني الأخذ القراءة التعلم التدبر الحفظ يعني تطبيق المعاني كل هذا يستلزم أو هو من لوازم معنى الأخذ فإن أخذها بركة بركة على الصحة بالاستشفاء بركة يعني على البيت بالحفظ والصيانة بركة على الأطفال بحمايتهم من الشرور بركة على الأنفس وعلى المال وغير ذلك فإن أخذها بركة وتركها حسرة لأن من فقد هذه السورة ولم يتأمل معانيها ولم يأخذ من آياتها فإنه يفوته الشيء العظيم ولا يستطيعها البطل أي لا تستطيعها السحرة ولذلك سورة البقرة أو بعض آياتها من أعظم الحقيقة ما يعني يستشفى به بعد سورة الفاتحة والمعوذات ولذا لا تستطيعها البطلة أي السحرة لعظيم ما فيها من الآيات العظيمة من توحيد الله عز وجل وتعظيم ذاته جل وعلا سورة البقرة أيضا جاء من فضائلها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان ينفر من البيت يعني يهرب ويبتعد عن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة افتتحها الله عز وجل بقوله ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتقرأوا أيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أول ما يعني يقرأ الإنسان كتابا أو يطالع كتابا فإنه يذهب مباشرة إلى مقدمته ليعرف موضوع الكتاب أهداف هذا الكتاب الدوافع التي دفعت هذا المؤلف لتأليف هذا الكتاب كل مؤلف أيضا يعني يعتذر في بداية الكتاب أو مقدمته لأنه بشر وقد يعتريه النقص والخلل إلا هذا القرآن العظيم فإنه نزل محكما من عند الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يقول فيه رب العالمين ذلك الكتاب أي هذا القرآن لا ريب فيه لا شك فيه لا مراء فيه لا غلط فيه لا وهم فيه لا خطأ لا نقصة لا زلل لا زلل في هذا القرآن العظيم لا ريب فيه هدى للمتقين فإنك لو قرأت كتابا مؤلفه مقتنع تمام القناعة من يعني مما كتب وأهدافه واضحة ومعالمه بارزة وكان ذلك الكاتب يعني معروفا موفقا يعني له خبرة طويلة في مجال الكتاب فإن هذا الأمر يزيدك قناعه لقراءتي والاطلاع على هذا الكتاب فما ذلك بكتاب الله جل وعلا الذي يعني يبين فيه الباري سبحانه وفي مطلعه أنه لا ريب فيه أنه كتاب محكم من عنده جل وعلا وهذا أيضا فيه رد على الشكوك التي كانت تثار حول معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين كل من أراد أن ينتفع بهذا القرآن فإنه هدى لكن قال الله للمتقين من هم المتقون يا رب؟ قال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 وبالآخرة هم يوقنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لاحظ بما ابتدأ الله عز وجل به صفات أولئك المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب لأن ما جاء في هذا القرآن جزء منه أمر غيبي كأمر الساعة كأحوال أهل الجنة كنعيم أهل الجنة ما أعده الله من العقاب الشديد والعذاب الأليم لأهل النار فإن هذه أمور غيبية حديثه سبحانه وتعالى عن الملائكة حديثه عن الجن حديثه عن يعني الأمم السالفة والسابقة كل هذا يعد من الأمور الغيبية التي لم يطلع عليها الإنسان ولم يراها بعينه وربما يعني كان آخر ما وقع منها مثلا من ألاف السنين، فهذا يدلك على أهمية هذا الركن العظيم الذي هو من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالغيب. قال بعدها ويقيمون الصلاة، ولم يقل يؤدون الزكاة، ولم يقل يؤدون الصلاة، لأن من من الإقامة الخشوع والخضوع وأن يأتيها الإنسان يعني أن يؤديها الإنسان على أكمل وأحسن وجه. وهذا هو المطلوب ولذا من أداها بهذه الصورة أو أقام بهذه الصورة فإنه الحقيقة يشعر بعظيم الصلاة وأثرها في النفوس وهذا تجده حين في بعض كبار السن تجده في بعض العلماء بعض الصالحين تجد أن الصلاة الحقيقة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا لماذا لا تنهى البعض عن فحشائه وعن منكره لأنه لم يؤديها كما أمره رب العالمين جل وعلا فمن صفاتهم الإيمان بالغيب إقامة الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهذا يحتمل الإنفاق الواجب والإنفاق التطوع أو إنفاق التطوع الواجب المقصود به الزكاة والإنفاق التطوعي ما كان صدقة ونفلا يعني مما يتصدق به على الفقراء والمساكين قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأعظم ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن هي هذه الآيات المحكمات من عندي رب البريات جل وعلا فمن تمامي يعني أيضا الإيمان أو لوازم الإيمان أن يؤمن الإنسان بما أنزل الله عز وجل على رسوله ومن يعني كمال إيمان العبد بعد أن يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتدبر معانيه وأن يطبق أوامره ويجتنب نواهيه فإن ذلك أيضا من لوازم وكمال الإيمان ومما أو قال وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه السورة العظيمة جاء فيها ذكر ثلاثة أصناف في مطلعها خصوصا في الجزء الأول وهم المؤمنون واليهود والمنافقون ولذا وصفهم الله عز وجل في الوجه الثاني من هذه السورة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ثم ذكر بعدها الثلاثة الأصناف التي وردت في هذه السورة طيب سورة البقرة لماذا سميت بهذا الاسم قلت لكم سابقا كما تعلمون أنها ذكرت أو سميت بهذا الاسم لورود قصة اليهودي أو بني إسرائيل مع موسى عليه السلام فإنه قد جاءهم وقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقارة فردوا عليه ردا عجيبا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهنا فائدة أن من اتخذ آيات الله هزوا أو استكبر عنها أو صد عنها أو لم يؤمن بها أو لم يهتم بها الاهتمام المطلوب فإن ذلك من قبيل السخرية والاستهزاء بتعظيم شعائر الله قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فانه والله من الجهل ان يعني يتخذ الانسان آيات الله هزوا قالوا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ولم يقل لهم يعني تفصيلا معينة بل قال اذبعنا الله يا أمرك أن تذبحوا بقرة قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أي ليست حديثة الولادة ولا فارض كبيرة إن لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك أي وسط بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون هل فعلوا ما أمروا واستجابوا لا بل تمادوا وبدأوا يراوغون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها طيب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 ان البقره شبهها علينا واننا ان شاء الله لمهتدون ماذا قال لهم بعد ذلك زادهم زادهم يعني مشقه فقال ان الله يقول أن هذه البقرة لا ذلول يعني تثير الأرض ليست من البقر الذلول التي يحرث بها الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها لا بقعة فيها فحينها يعني استجابوا فقالوا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فهذا الحقيقة من أبرز المعاني التي جاءت في هذه السورة وفي هذه القصة تعنت أولئك القوم ولذا جاء من دعاء أهل الإيمان ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لأن أولئك لما تعنتوا وراوغوا زادهم الله أعباء وإصرا فوق إصرهم الحقيقة انتهى الوقت ولذا نحن مضطرون للتوقف ونواصل إن شاء الله في حلقة القادمة الجزء الثاني حتى ألقاكم على خير بإذن الله تعالى طبتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت لكم هذه الماكنة لانتدى أحلى حياة <تصفيق>